إنه سميع قريب مجيب قال المؤلف رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا الحديث أخرجه الإمام أندار رحمه الله والحاكم وحسنه جمع من الأئمة منهم الإمام النووي رحمه الله والسمعاني فالحديث حسن قال إن الله تعالى فرض فرائض فرض فرائض يعني أوجب واجبات وألزم بهذه الواجبات ألزم بها من حيث العمل ألزم بالعمل بها فرض فرائض فلا تضيعوها يعني فلا تتركوها يعني فلا تتركوها وحد حدودا فلا تعتدوها حد حدودا يعني وضع حدودا فلا تتجاوز تعتدوها فلا تتجاوز هذه الحدود فتقع في المحظور وحرم أشياء فلا تنتهكوها فلا تنتهكوها يعني فلا تقعوا فيها يعني فلا تقعوا فيها وسكت عن أشياء نعم لم يبين لنا حكمها لا من حيث الجواز ولا من حيث عدم الجواز والسكوت هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى غير نسيان تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى سكت عن هذه الأشياء فلا فلا تبحث عنها فلا تسأل عنها فيبقى على الأصل المسكوت عن فهو بحسب ما يقول إليه أو بحسب وضعه كما سيأتي الآن هذا الحديث هو في رسم الحدود في رسم الحدود أنت لما تريد أن تشتري أرض مثلاً أو بيت، فلا بد أن تعرف ما الذي لك وما الذي عليك ليس لك هذا الحديث يضع لنا الحدود هذه فنعرف أن الأرض أو أن هذه المساحة أو أن هذا البيت أو أن هذه المزرعة هي التي لنا الله سبحانه وتعالى لما خلقنا في هذه الحياة وخلقنا لمهمة عظيمة هي مهمة التكليف. هذا التكليف إجماله عبادة الله عز وجل عبادة الله ما حدودها هنا ما هو الذي نفعله ما هو الذي لا نفعله ما هو الذي نتركه والذي لا نتركه هذا الحديث يبين لنا هذه الحدود هذه الحدود جعلها في أربعة حدود في أربعة حدود الحد الأول هي الواجبات التي يجب حتما أن نعمل بها هذه الواجبات ما موقفنا منها ما ما موقفنا العمل لذلك قال فلا تضيعوها فلا تتركوها الواجبات إذن يجب العمل بها الفرائض يجب العمل بها هذه الفرائض درجات كلها داخل في دائرة وحدة كلها في الحد بأنها يجب العمل بها لكن كما سبق معنا أن هذه الواجبات أعلىها أركان الإسلام الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج ثم ما بعدها من الواجبات وهكذا إذن هذه الواجبات موقفنا منها العمل، وجوب العمل، فلا نتساهل في هذه الواجبات مطلقا ليس لنا الخيار في أن نعمل بها أو لا نعمل ما كان لهم الخير من أمرهم لأن الله سبحانه وتعالى إذا حكم بشيء ليس للعباد الخيار في ذلك ليس كما يقال أنا حر فيه والله أصلي أو لا أصلي أصوم أو لا أصوم ما أوجبه الله يجب أن تقوم به ولست حرا في ذلك لست حرا في ذلك هذا الأمر الأول أو الحد الأول أو نقول المعلم الأول أو نقول القاعدة الأولى المسألة مسألة تعبير أو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح المعلم الثاني الله سبحانه وتعالى جعل ما بعد هذه الواجبات حدود لما يجوز أن تعمله وأن لا تعمله لما يجوز لذا قال حد حدودا فلا تعتدوها يعني مثلا المباحات المباحات مساحتها كبيرة كثيرة جدا السنن والمستحبات كثيرة لكن هذه السنن هذه المستحبات ليست على إطلاقها ليست على إطلاقها فمثلا سنن الصلاة سنن الصلاة فاضلة ولها من الفضائل والأجور والثواب الشيء الكثير خذ مثلا سنن الراتبة التي هي كم ركعة 12 ركعة في اليوم والليلة 12 ركعة في اليوم والليلة هذه السنن الراتبة جاء فيها الفضل العظيم من صلى لله 12 ركعة ما, ما, ما الثواب هنا؟ بن الله له بيتا في الجنة هذه السنن الراتبة سماها أو سما الفقهة راتبة يعني للمحافظة عليها للمحافظة عليها هل يجوز أن أقول أو أن أتعدى هذه السنن فيكون يومي وليلتي صلاة لا مع أن الأصل في هذه الصلاة أنها فاضلة كذلك في المباحات في الم... شرب الماء أو استعمال الماء بإطلاق مباح ولا غير مباح, مباح. بل ضروري للحياة لكن هل يجوز أن تصرف في هذا الماء في, في أي تصرف كان لا. لا. لا هل يجوز أن أؤذي فيه غيري لا, لا. هل يجوز أن أسربه وأفتح الصنبور مثلا ل... ل... ل... باستمرار لا, لا يتعدى مرحلة الجواز إلى مرحلة المكروع أو مرحلة المحرم, المحرم. إذن هذه معنى قوله حد حدودا إذا لما فتح الله سبحانه وتعالى بعد الواجبات هذه المستحبات والمباحات والمكروهات وضع لنا حدود لا نتجاوزها وضع لنا حدود لا نتجاوزها لأن النفوس ميالة يعني قد يقول قائل مثلا لماذا يعني هذه الحدود مدا مباح نعمل به في واحد يشتري سيارة ب ألفين ريال في واحد يشتري سيارة بمئتين ألف ريال وفي واحد يشتري سيارة مليونين طيب صاحب المليونين هذا ماذا نقول عنه؟ إسراف ولا غير إسراف تجاوز الحد الذي يكون فيه الأمر مباحا يكون الأمر فيه مباحا كذلك المطعومات المشروبات يعني مثل ما مثلنا بالماء سائر المأكلات الأكل والشرب الأصل قائلا لا تقوم حياة الإنسان إلا به ويأكل الأصل في المأكول أنه حلال أو حرام حلال. حلال أنه جائز لكن إذا تجاوز مرحلة الجواز هذا مثلا يعني هذا العنب جائز لكن وضعت في الثلاجة مدة طويلة لما عصرته فتخمر هل يجوز أنا أشربه إذا تعديت الحدود وهكذا كذلك هذا الطعام يجوز أن أرميه بالشارع لا يجوز وهكذا لذلك هذه الناحية مهمة الله سبحانه وتعالى من رحمته ورأفته بهذه الأمة و و و سبحانه وتعالى يعني جعل المساحة كبيرة لكن انتبه لا تصل للحدود لا تصل للحدود المسألة الثالثة أو الرابعة مقابل الواجبات ماذا المحرمات كما أوجب واجبات يجب أن تعمل حرم محرمات يجب أن تقف عندها ولا تعمل بها مطلقا ولذلك قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها فلا يجوز عمل هذه المحرمات والمحرمات كم مثل الواجبات فيها محرمات كبائر وفيها أكبر الكبائر وفيها صغائر فأكبر الكبائر والكبائر لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقترفها الإنسان مثل الزنا القتل الزنا السرقة القذف أكل أموال الناس بالباطل الربا هذه محرمات كبائر فلا يجوز التعدي بأن الإنسان يعني يفعل هذه الكبائر أو هذه المحرمات الصغائر قد يفعلها وقد لا يفعلها قد يفعلها يعني نسيانا قد يفعلها تجاوزا قد يفعلها مستهترا كلها لا تجوز كلها لا تجوز لكن رحمة الله سبحانه وتعالى جعل أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر أما الكبائر فلا يجوز العمل بها وإذا زل الإنسان فاقترف كبيرة من الكبائر يجب أن يتوب من هذه الكبيرة بذاتها بعينها إذن الحد الثالث أو المعلم الثالث أو القاعدة الثالثة أن نقول أن المحرمات يجب لا يجوز أن نعمل بها أو أن نقترفها أو أن نتعامل بها والمحرمات كثيرة كما يعني عرض ربنا جل وعلا في القرآن عددا منها والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة المعلم الرابع وهو معلم دقيق وهو معلم دقيق لما ننظر في التشريع وننظر في أمور الحياة نحن نقول إن الإسلام لم يترك شاردة ولا واردة ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما فيه صغيرة ولا كبيرة إلا والإسلام بين حكمها هذه قاعدة ولا إشكال عندنا فيها ونؤمن بها إيمانا قاطعا لكن لما نأتي لامور الحياة نجد أشياء لم تبين نجد أشياء لم تبين حكمها لم يبين حكمها والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وسكت عن أشياء ما موقفنا مما سكت عنه لا نسأل عنها إن تسألوا عن أشياء عند تبدأ لكم تسوءكم مثل لما قال الله سبحانه وتعالى إن ألقى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا يتبادر أن حج ماذا كل لا أن حج حجة واحدة نروح نحج حجة واحدة لأنه لم يبين كل ما إذا ما دام أطلق الحج أن نحج نحج مرة واحدة نكون حجينا السائل سأل قال أفي كل عام يا رسول الله هذا السؤال المنهي عن أنا السؤال المنهي عن مدعي أن تسأل عندك استعداد تحج كل سنة هل اللي في روسيا ولا في المغرب ولا في ال أوروبا ولا في أفريقيا يستطيعني يحج كل عام استطاع مالي استطاع بدني استطاع من الطريق استطاع في في جميع وسائل استطاع لا يمكن وهل يمكن إن إن أن المسلمين يحجوا في كل عام كلهم ما يمكن ما يمكن أن يجتمعوا في هذا المكان غير ممكن ولا نصفهم ولا ربعهم المكان لا يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون إذا هذا السؤال لا محل له الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على هذا السؤال قال لا ولو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت إذا هنا نهي عن السؤال سكت عن أشياء المسكوت عنه لا نسأل عنه قد نحتاج إلى العمل فيه فنعمل فيه فنعمل فيه، وقد يكون التشريع يعني جاء نتلمسه من بعيد نتلمسه من بعيد مثلا هل ورد في السنة أو في القرآن والله عندنا طبيب يسأل أنا دخلت العملية قبل صلاة الظهر ولا طلعت إلا بعد المغرب متى أصلي لو أترك دقيقة مات المريض ما ورد في السنة لا جمع الظهر والعصر والمغرب ولا جمع غيره الحالة الآن لازم أدخل لازم أدخل العملية ماذا أعمل إذن دخلنا في لو أننا يعني نقول لهذا لا يجوز مثلا هذه تمر حالة حالة مثلا من يعني أربعمائة حالة خمسمائة حالة ولا تكون أيضا في التنظيم للعمليات مثلا نقول صلي كما يعني كما اتفق كما اتفق فإذا مثل الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا في حالة الحرب صلاة الجماعة لكن ما نستطيع أن نصلي صلاة الجماعة بل لا أستطيع توضع بل لا أستطيع تيمم ماذا أعمل أنتقل للمستطاع فهذه الأشياء المسكوت عنها أعمل بها في ضوء الحالة التي أنا فيها في ضوء الحالة التي يعني أنا فيها وجدت لي فاكهة من الفواكه سافرت لبلد من البلدان فوجدت فاكهة أروح أبحث في السنة هذه الفاكهة أو القرآن وأبحث عن حكمها عندي الأصل الأصل فاتح لي الباب إذا ما أروح أمسك الفاكهة وأذهب لمشايخ هذا البلد وأقول ما حكم أكل الفاكهة والله لا لا تجد دليل على الطماطم ولا على الكوسة ولا على الرز ولا على الأشياء هذه إذا عندك يعني مساحة كبيرة أنت تعمل في ضوء هذه المساحة المهم يعني أن المسكوت عنه لا نسأل عنه لا نسأل عنه, عنه. فهنا والسؤال حينئذ هذا يعني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم قد يترتب عليه تشريع ويكون هذا التشريع ليس في صالح الأمة فيكون إثمه على هذا السائل أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فالمسكوت عنه في حكم الجائز إذا احتجت إلى أن أفعله من هذا الحديث يتبين أن الله سبحانه وتعالى رحيم بهذه الأمة إن الله رحيم بهذه الأمة لما حد الحدود أوجب الواجبات لما نأخذها قليلة لما أخذ مثلا الصلاة الصلاة الصلوات الخمس أجرها كما ومعلوم خمسين صلاة كما صلى خمسين صلاة الصلاة تأخذ من الإنسان بالكثير عشر دقائق عشر دقائق في خمسة خمسين دقيقة قل ساعة ساعة وربع ساعة ونص قل ساعتين المجموع الكلي مع الوضوء مع الجلوس في المسجد مع ال يعني ال ما قبل وما بعد ساعتين من 24 ساعة كما أخذت الصلاة أخذت وقت كبير لا تجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يأتي آخر الناس للمسجد وما أن يسلم الإمام ما شاء الله يخرج ثم يقف مع زميله بعد عند الباب ربع ساعة كأن الصلاة هي اللي أزعجته ويجلس ربع ساعة واقف على رجله لو أن الإمام زود شوي في, في وقوفه والإمام يطول والإمام هذا مزعج والإمام هذا كذا والإمام إلى آخره إذا يعني مقدار هذه الصلاة كلها لا يتجاوز ساعتين من 24 ساعة بالحواشي بالوضوء بالاستعداد بالجلوس بالسنن لها لا يتجاوز ساعتين هذا الواجب ساعتين من 24 ساعة يعني أقل من 10% أقل من 10% من الوقت خذ مثلا المال المال 2.5% يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك 100 ريال أنت تطلع ريالين ونص من المئة ريال يعني ما قيمتها 2.5% لا شيء لما ابنك يقول أبي شوكولاتة الشوكولاتة لا يعني غالية أخصوصا إذا صار لا يشتهي إلا النوع الراقي منها فهذا هو تدفع مبسوط أن تضحك لأنه والله قال يا بابا أنا ما أبغى لك كذا فإذن أنت لما تدفع 2.5% يعني للفقير للمسكين لابن السبيل للمحتاج وهي عند الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة إذا الواجب قليل في الصيام شهر في السنة 12 شهر يعني أقل من 10% من الأيام ومع ذلك في الأجر كأجر سنة كمن صام الدهر لما يصوم الشهر شهر رمضان وستة أيام من شوال كمن صام الدهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها فشهر عن عشرة أشهر وستة أيام عن شهرين فإذا كمن صام الدهر كله فعند الله سبحانه وتعالى ليس الأمر سهل إذا الواجب قليل الحج مرة في العمر كله مرة أن تقوم برحلة لمدة أسبوع ولا أسبوعين هذه الرحلة فيها تنشيط فيها إقبال على الله في تغير البرنامج فيها يعني جمعت بين يعني عبادات متوالية بين فضائل بين حتى أمور دنيوية ومع ذلك تأخذ عليها من الأجر ليس له جزاء إلا الجنة ومع ذلك أباح الله سبحانه وتعالى أن تمارس أمور حياتك البيع والشراء والذهاب والإياب والزيارات وال يعني ما تود أن تعمله إذا الواجب قليل المحرم أيضا قليل الممتنع لما حرم الله سبحانه وتعالى السرقة في التعامل المالي أباح لك التجارة بأنواعها أباح لك من الطرق الأصل في البيع والشراء الإباحة مطلق إلا أشياء محددة فلما حرم هذه الأشياء المحددة قال انطلق بيع كيفما شئت اشتر كيفما شئت لما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا أباح لك طرق أخرى لقضاء الوتر والشهوة وهكذا إذن المحرمات أيضا قليلة المساحة بين الواجبات والمحرمات ارتع كما شئت البس كما شئت كل كما شئت اذهب كما شئت لكن لا تتجاوز الحدود أنت عندك مساحة كبيرة ما يمكن تقول أنا لا ألبي رغبتي إلا لما أتعدى الحدود هناك أبدا ولذلك الله سبحانه بل نص الله سبحانه وتعالى على التمتع بالطيبات والتمتع بالطيبات إذا كان في ضوءه في ضوء التمتع بالطيبات أنت مأجور إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وأمرنا بالتمتع بالتعامل مع هذه الطيبات لباسا وأكلا وشربا وركوبا وسفرا وذهابا وجلوسا وسمرا إلى آخره، فإذا هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ولو رجع الإنسان لنفسه لوجد لو فعلا أن يعني الله سبحانه وتعالى طلب مني أشياء يسيرة ثم فتح لي الباب. لأتمتع بهذه الحياة وهذا التمتع في هذه الحياة أيضا مردوده إيجابي عند الله سبحانه وتعالى بمضاعفة الأجور يوم القيامة هذا ما يتعلق بهذا الحديث ولعلنا ننتقل للحديث الآخر تحسن الله إليكم شيخ فالح عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله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 فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد فيما عند الناس يحبك الله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا الحديث كما سمعنا أخرجه عدد من العمى منهم الإمام ابن ماجه والحاكم وغيرهم وهو حسن بمجموع طرقه بمجموع طرقه هذا الحديث فيه أمر مهم وهذا الأمر المهم هو بيان لتحديد الغايات أو شيء من الغايات التي يسعى لها الإنسان والطريق الموصل لهذه الغايات الغاية ما هي محبة الله ومحبة الناس محبة الله ومحبة الناس دلني على عمل إذا عملته إيش؟ أحبني الله وأحبني الناس إذن هما غايتان مهمتان أن يرسمهما الإنسان في حياته فيضعهما هدفا يسعى إليه الهدف الأول محبة الله جل وعلا محبة الله سبحانه وتعالى وهذه بلا شك من أعظم الغايات لأنه إذا أحبك الله أحبك الناس وإذا أحبك الله دخلت الجنة وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى نلت سعادة الدارين في الدنيا وفي الآخرة ولذلك جاء في الدعاء اللهم عني على حبك وكل عمل يقربني إلى حبك فهي مطلب محبة الله سبحانه وتعالى محبة الله جل وعلا وأيضا محبة الناس لأن محبة الناس في الجملة والمقصود بمحبة الناس محبة الصالحين محبة الصالحين وإن أحب الإنسان من غير الصالحين لا مانع لأن الإنسان المحبوب يحبه الصالح ويحبه غير الصالح لكن الذي عليه المقياس هو محبة الصالحين لماذا محبة الناس هي هدف لأنها دليل على محبة الله ودليل على رضا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات جالس مع أصحابه فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا الناس الجالسون أثنوا على هذه الجنازة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال هي في النار فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أنتم شهود الله في أرضه أثنيتم عليه خيرا فهذا دليل على ثناء الله له والآخر أثنيتم عليه شرا فهذا دليل على بغض الله له أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن محبة الناس لا تكون بإطلاق إلا هي دليل على محبة الله عز وجل لكن لو فرض أن تعارضت المحبتان أن تعارضت المحبتان أيهما نقدم بلا شك نقدم محبة الله سبحانه وتعالى من هنا نطلب من الإخوة معنا يذكرون لنا أمثلة على تعارض المحبتين يعني محبة الله مع محبة الناس تعارض المحبتين بحيث نقدم محبة الله سبحانه وتعالى الناس هنا قد يكون أفراد وقد يكون عموم الناس فمثلا إنسان والشباب معنا كلهم ما تزوجوا يبدوا يعني لو طلب واحد منهم خطبة امرأة واحدة وقالت لا لا أنا, ما أنا أوافق بشرط هذا تعفينا ما من صلاة الفجر تعفينا من صلاة الفجر أو تسمح لي أن أخرج سافرة فأخرج بلا غطاء بلا مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه يعني وهكذا فهنا يريدها هذا الرجل يريدها زوجة لكن تعارضت مع شرع الله سبحانه وتعالى أيهما أقدم أقدم على هذه الفتاة أو لا أقدم لا أقدم مطلقا كذلك العكس لو, لو تقدم لها من ترضاه لكن طلب منها هي أن تخرج سافره طلب هو منها فتقدم محبة الله أو تقدم يعني محبة هذا الشخص الذي استولى على قلبها لكن طلب منها أمرا محذورا إذا إذا تعارضت المحبتان نقدم محبة الله سبحانه وتعالى إذا نلخص هذه المسألة أن محبة الله عز وجل هدف يسعى له الإنسان محبة الناس هدف يسعى له الإنسان محبة الناس هي هدف لأنها دليل على محبة الله عز وجل لكن إذا تعارضت مع محبة الله فلا شك في أننا نقدم ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله مع ما يحبه الناس ما الطريق الموصل إلى محبة الله الطرق كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا طريق من هذه الطرق قال ازهد في الدنيا يحبك الله الزهد في الأصل معناه القلة هو عن الشيء الزهد في الشيء قلته هذا شيء زهيد يعني قليل أو الإعراض زهدت في هذا الشيء أعرضته عنه قال ازهد في الدنيا يعني إذا أعرض عن الدنيا هل الاعراض عن الدنيا هنا أن أن نموت نعرض عنها نروح نقتل أنفسنا هل نعرض عن الدنيا ندور أرض غير الدنيا الموجودة غير هذه الأرض التي نعيش فيها إذن نعرض عن الدنيا عن ماذا ها إيش عن شهواتها ومنذاتها نعم عن ما يلهي عن الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الدنيا مثل ال, ال, ال, ال يعني الاندماج الكلي مع الشهوات والملذات ونسيان أمر الله سبحانه وتعالى وليس المقصود بالزهد في الدنيا أن نجلس في مكان مظلم أو مكان بعيد عن الناس ولا نأكل ولا نشرب لأن هذا من الدنيا ولا نتمتع بطيباتها ولا نتمتع بأرزاق الله سبحانه وتعالى فيها وليس المقصود أن نموت نعرض عن الدنيا لننتقل للآخرة وليس المقصود أن نعرض عن الدنيا بأن نبحث عن مكان آخر نعيش فيه ليس في هذه الدنيا إنما ألا نسترسل مع هذه الدنيا فتلهينا عن المطالب العليا في الآخرة فلا تكون هدف الإنسان لا يكون هدف الإنسان هو أن أن أنا لأعلى لأ المناصب أو أنا أكون أكثر الناس مالا أو أن أتزود من هذه الدنيا بأمور يعني أكثر مما أحتاج بكثير جدا فتكون هي شغل الشاغل وتفكيري وتخطيطي لحياتي وكل برامج حياتي منساقة في هذا الباب هذا هو المقصود إذا ليس المقصود الزود في الدنيا الإعراض عنها بالكليا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أزهد الناس في الدنيا ولم يعرض عن الدنيا كليا أكل من طيباتها ولبس من الملابس الحسنة وتمتع بالنساء وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة إذن يعني ليس المقصود الإعراض الكلي عن الدنيا فألبس أخشن الثياب ولا أكل إلا الأكل السيء أو الأكل الذي تقوم به مجرد أن تقوم به الحياة مع استطاعتي على وجودي غيره ولا أشرب إلا الأشياء المياه الملوثة وتبقى رائحتي غير طيبة هذا ليس زهدا في الدنيا هذا مفهوم خاطئ للزهد وإذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى وصل إلى غلو مذموم في التعامل مع الدنيا في التعامل مع الدنيا إذن أتعامل كما أمر الله سبحانه وتعالى أتعامل بطيباتها التي أحلها الله سبحانه وتعالى بما لا أتجاوز الحدود في الوقت نفسه الأمر الثاني لا تكون هي هدفي وهي شغلي الشاغل فجلوسي وذهابي وإيابي وأموالي كلها أو تفكيري كله منصب على هذه الأمور لا كما قال سبحانه وتعالى عن أمر الدنيا والآخرة إيش وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة إذا الهدف هذا الذي قلناه ليكن هدفي الدنيا هدفي الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا خذ حظك من الدنيا فيما لا يؤثر على الهدف فيما لا يؤثر على الهدف ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن تعامل مع الناس بالإحسان بهذا المال بهذه الطيبات لأن الله سبحانه وتعالى أحسن إليك ولا تبغي الفساد في الأرض لا تستخدم هذا المال للإفساد في الأرض كما أنت لا تتركه أيضا وتستخدم الخشن، إذا. هذا مفهوم للزهد في التعامل مع الدنيا مفهوم خاطئ يجب أن لما يقال فلان زاهد يعني فلان لابس له ثياب وسخة ورائحة يعني مشينة نقول هذا زاهد هذا أخطأ الطريق الزاهد الذي لبس متوسط اللباس وتعامل بالنظافة ولم يجعل الدنيا هدفه وجعل الهدف الآخرة وتمتع بهذه الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى له وازهد فيما عند الناس يحب الناس هذا الطريق أو طريق من الطرق لمحبة الناس الله سبحانه وتعالى جبل الناس وفطرهم على محب يحب الإنسان نفسه يحب والديه يحب أولاده يحب ماله والمال محبب للنفس هكذا فطر الله سبحانه وتعالى الناس لذلك أمر أن يخرج فإذا أخرج مما يحب نال أعظم مما يحب عند الله سبحانه وتعالى فأنت لا تطلب ما يحبه الإنسان لنفسه لا تطلب منه الشيء الذي تملكه هو تملك ماله ولذلك المال محبب فازهد فيما عند الناس الذي يملكه الناس ازهد فيه عينك لا تقول والله مزرعة فلان هذه مزرعة فلان هذه مزرعة فلان هذا بيت فلان انظر كيف حصل هذا البيت فعل في هذا البيت فلانة حصلت الفستان الفلاني تلبس الفستان الفلاني تعلقت العين بالفستان الفلاني المال الفلاني الشركة الفلانية المنصب الفلاني ازهد في ما عند الناس اترك ما عند الناس ليس معنى ان تطلب منهم فقط بل ان تتعلق عينك وذا تفكيرك وذهنك في هذا الذي عند الناس أترك ما عند الناس للناس أنت لست أحكم الحاكمين فحكم الحاكمين هو الله سبحانه وتعالى أعطاك ما يناسبك وأعطى فلان ما يناسبه أعطى فلانه ما يناسبها ولذلك تجري على ألسنة الناس مفاهيمات خاطئة إن والله فلان ما يستاهل فلان يعني عين في منصب فلان يعني حصل على تجارة كبيرة فلان تزوجها فلان فلان يستاهل ما يستاهل كيف ما يستاهل يعني الله سبحانه وتعالى أخطى في أن ما يستاهل هذا يعني هذا الشيء الذي أعطاه سبحان الله يعني الله الذي حكم قد يكون أهلا لذلك وقد لا يكون الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بـ بـ بحكمه وقدره لما أعطى فلانا أو لما منع فلانا فلذلك يعني هذا مما يجري على الأسنة هم يقصدون الناس أن فلان الذي لأعطي هذا المنصب أو الذي كسب هذا المال أنه لم يكن على مستوى هذا المنصب بأن يسير هذه الأعمال كما شرع الله أو كما تكون فيه مصالح الناس لكن اللفظ خطأ لكن اللفظ خطأ ينبع أن أعطاء الله سبحانه وتعالى لفلان كان خاطئا فلذلك المهم عندنا ازهد فيما أحوال الناس لا تنافسه على منصبه على كرسيه على مكانه لا تنافسه في ماله لا تكثر عليه في طلب شيء معين مما يملكه لا تذهب العين إلى ما على فلانه ولا, ولا عملت فلانة ولا, فلانه ولا فعل فلان وإلا تزوجها فلان وإلا تزوج فلانا أترك ما عند الناس يحبك الناس يقربك الناس فحينئذ لأن هذا فيه أيضا إشارة ونسبة إلى أن هذا الإنسان الذي لم يتعلق بما عند الناس لم يركن إلى الدنيا فأحبه الله ثم زرع محبته في قلوب الناس إذن ملخص ما سبق أن الغاية بعد أن عرفنا الغاية محبة الله عرفنا الغاية وهي محبة الله ثم محبة الناس وعرفنا طريق من الطرق الموصلة إلى محبة الله وطريق من الطرق الموصلة إلى محبة الناس وهي الزهد في هذه الدنيا سواء في ذات فيما فيها في هذه الدنيا كما أسلفنا أو فيما كان للناس فيها فهذه الطرق الموصلة لمحبة الناس إذا من خلال هذا نعلم أن علامات الزهد هي العمل بما فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنسان والعمل بما استطاع من المستحبات اثنين ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى ثلاثة ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة أربعة السعي لزيادة الرصيد في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى عرفنا أيضا أن هناك مفهوم خاطئ للزهد وهي ترك ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الإنسان في هذه الدنيا مما أباحه من الألبسة والأطعمة والشربة وغيرها فتركها بالكلية ليس من الزهد وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث ننتقل للحديث الثالث طيب قبل أن ننتقل لعلنا نشوف الأمثلة اللي طلبناها من الإخوة نعم طيب يا ورد كثير من الإجابات لعلني أستعرض طيب. الإجابة الأولى يا وردت من هطول من الإمارات تقول تعارض محبتين بعض الأمثلة أولا كتقديم محبة الوالدين على محبة الله وهذا لا يجوز كما في حالي عمر بن الخطاب حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إليّ ولكن من نفسي فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده مثال آخر تقول تقديم محبة الله على محبة الوطن وتقديم محبة الله على الهوى لقوله تعالى من اتخذ هو هوه السعدي أم عبد الرحمن من المغرب تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا لا قدر الله أمرني والداي، والدايا بفعل معصية وأنا أحبهما فحينئذ أعصيهما لأنني أحب الله فلا أفعل ما يبغض الله أم خالد من المرات تقول لا يحبني الناس عند التزامي بتغطية الوجه والتزام اللباس لباس الشرع الكامل وأسعى لمحبة الله من خلال التزامي بما شرع الله لي وعلي وعليه أقدم محبة الله سلمان من السعودية يقول تعارض محبة الله مع محبة الناس إذا كان في غير ما يرضي الله ويجب أن نقدم محبة الله أجاب أيضا نورة من السعودية الشيخ وهيفاء من السعودية وأسماء من السعودية ومن الفوال من مصر وجهاد أحمد من البحرين وهيفاء التيناوي من السعودية كل الأمثلة اللي ذكروها أمثلة سليمة يعني إذا لأن الدنيا مليئة بالعلاقات مع الآخرين الوالدين الأولاد الأزواج الآخرين من الناس فإذا تعارضت مطالبهم مع ما أراده الله سبحانه وتعالى أو مع ما شرعه الله جل وعلا فلا شك أنه يقدم شرع الله مثل قضية الأصل المحبة في قصة عمر التي ذكرتها الأخت الأولى كمثال جيد كذلك على الهوى محبة الله تقدم على هوى الإنسان والهوى أحيانا يسترسل في الإنسان وخصوصا في مسائل الشهوات كذلك في شرع الله سبحانه وتعالى مثلت أحد الأخوات بتغطية الوجه والالتزام بشرع الناس والناس يكرهون مثل هذا فتقدم هذا الشيء نعم هذا تقديم محبة الله على محبة, محبة, الله على محبة الناس وغير من الأمثلة كلها أمثلة صحيحة وبارك الله في الجميع نعم فيكم الشيخ أن <تصفيق> أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار نعم قال المصنف رحمه الله النبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن وأخرجه الدرقطني رحمه الله وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم وتحسينه من مجموع طرقه وتحسينه من مجموع طرقه هذا الحديث قال لا ضرر ولا ضرار هل هما هل هاتان الكلمتان مترادفتان يعني الضرر بمعنى الضرار أو يختلف الضرر عن الضرار من أهل العلم من قال إنهما بمعنى واحد وإنما من باب التأكيد وإنما جاءت هنا من باب التأكيد ومن أهل العلم من قال بينهما فرق والذين قالوا بينهما فرق أيضا ذكروا بعض الفروق منهم من قال إن الضرر هو اسم الضرر يعني الله سبحانه وتعالى لم يشرع الضر الذي فيه ضرر فالضرر هو الاسم والضرار الفعل يعني أن تفعل فعلا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين و منهم من قال في التفريق أن الضرر الذي يدخل على غيره ضررا هو ينتفع به هو ينتفع به يعني أنا أنتفع من هذا الكوب مثلا لكن هو يضر غيري فهذا الضرر والضرار هو الذي يضر غيره بما لم أنفعته فيه بما لم أنفعته فيه مثل أن يضرب إنسانا بما لا ليس له منفعة في ضرب هذا الإنسان على أي حال فكلاهما منفي فكلاهما منفي ومنهي عنه منفي في هذا الحديث ومنهي عنه هذا الحديث يكون قاعدة كبيرة يكون قاعدة كبيرة واستخب واستنبط أهل العلم من هذا الحديث قواعد مثل الضرر قاعدة الضرر يزال الضرر يزال ومما ينبني على القاعدة الضرر يزال ولا يزال بمثله ولا يزال بمثله واستنبطوا أيضا من هذه القواعد أن الضرر يدفع بقدر الإمكان كذلك الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف كذلك الضرر الذي يمثل مفسدة استنبط قاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند التعارض هذه قواعد استنبطت من هذا الحديث إذا قواعد شرعية عظيمة تمشي في كثير من الأبواب تمشي في كثير من الأبواب من هذه الأبواب في قاعدة الضرر يزال مثل في الأمور المالية التدليس الغش في المعاملات المكر الخداع تلقي الركبان بيع البعض على بيع البعض شراء البعض على شراء البعض كذلك يدخل في التعامل في مجال النكاح والطلاق لا يخطب على خطبة أخيه أخي. كذلك في الضرر الظرة لضرتها فلا تطلب طلاقة أختها كذلك يدخل في الإجارات والشركة والشركات والمؤسسات ونحوها كذلك يدخل في التعامل في الأمور التي نسميها اليوم الإنسانية مع الجيران مع الأصحاب مع الأصدقاء مع عامة الناس حتى الضرر لغير المسلم يعني المعاهد الذمي الذي نتعامل معه فلا يجوز الضر به بماله بذاته بنفسه الضرر أيضا في الميراث فلا يضر فلان يعطى أكثر مما يعطى فلان لأنه والله كان وكان كذلك يدخل في باب الوصايا والأوقاف فإذا كانت الوصية زادت عن الثلث معنى ذلك فيها مضاره لهؤلاء الورثة والله سبحانه وتعالى يعني نهى والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كذلك في الأوقاف لا يجوز إيقاف المال كله ومجموع وفيه مجموعة من الورثة محتاجين إلى هذا المال كذلك الضرر في الأعراض يدخل لا ضرر ولا ضرار في الأعراض في مسائل الغيبة النميمة الحسد نقل الكلام للآخرين المضارة أيضا بين الموظفين يأتي موظف لينقل كلام للمسؤول عن الموظف الآخر أو عن موظف في دائرة أخرى لمسؤول آخر لقصد المضارة فإذا هذه أصبح قاعدة كبيرة سرت في جميع الابواب خلاصتها خلاصة الضرر المدفوع هنا تفويت مصلحة على هذا الإنسان أو جلب إيش مفسدة تفويت مصلحة يعني أنت لما تفوت مصلحة على فلان من الناس ضريتها ضريتها أو ما ضريتها ضريتها حين إذن إذا لما تفوت هذه المصلحة أيا كانت هذه المصلحة فأنت ضريته كذلك إذا جلبت إليه مفسدة فإذا الضرر مرجعه في جميع هذه الأبواب تفويت مصلحة أو جلب مفسدة توفيت مصلحة أو جلب مفسدة كل هذا من مواضع الضرر هذا في المواضع الفردية كذلك مواضع الضرر الجماعية مواضع الضرر الجماعية في باب الاعتداءات مثلا لا يجوز الضرر بأي حال من الأحوال في الضرر الجماعي يعني سواء بالقتل بالنسبة للأبدان في الضرر بالأموال بالنسبة للأموال مثل عصابات السرقة عصابات القتل عصابات الاعتداءات على الأنفس الاعتداءات على الأبدان كل هذا يدخلها باب الضرر كذلك الضرر في الجوانب الصحية مثل قضية الأمراض المعدية لا يجوز أن أدخل إنسانا مصاب بمرض معدي أن أدخله في مجتمع ينتشر من خلاله هذا المرض مرض، هذا مرض ضرر جماعي كما إذا نفي الضرر منفي في حال من شخص إلى آخر كذلك هو منفي في حال الجماعة مع اكسون كان الضرر من جماعة إلى جماعة أو من شخص إلى جماعة أخرى يعني كالاضرار التي تنتشر في المجتمعات الأضرار على الممتلكات الأضرار على الأنفس والأبدان الأضرار على الأعراض كما مثلنا في مثائم في مسائل العصابات في مسائل الآن اللي جدت خطف الطائرات مسائل التفجير في مجمعات في أمكنة في بنايات هذا أيضا تعدى في الضرر على الأنفس تعدى فيها كذلك الضرر على الممتلكات والأموال أيضا الضرر على المعنويات الضرر على المعنويات أن أنشر خبرا فيه ضرر على معنويات الناس في قضية مثلا نصر أو هزيمة في قضية نشر خبر من الأخبار الذي يكون فيه يعني ضعف لمعنويات الناس تجاه الأهداف الكبرى تجاه مثلا الأمن لما أنشر إشاعة هي خاطئة وهي تخل بالأمن الموجود في مجتمع من المجتمعات هذا ضرر في المعنويات فهذا النفي أيضا فالضرر منفي أيضا هنا وهذا يمثل في مسائل الترويع مثلا في مسائل الترويع يدخل في مثل هذا الضرر الذين يقومون بي بي مثل التفحيط مثلا هذا يعني لو لم يضر فلانا بعينه هو نشر مثل هذا يضر بعامة الناس فيخاف الإنسان نشر هذا الخوف ونشر هذا الترويع هو أيضا من باب الضرر كذلك الضرر في أعراض الناس مثل السخرية الاستهزاءات نشر الفواحش بين الناس نشر الكلام السيء بينهم القذف فيما بينهم سواء كان قذف بالفاحشة أو قذف بغير الفاحشة كل هذا يدخله الضرر إذا كل هذه سواء كان ضررا فرديا في مسائل معاملات في مسائل أطعمة في مسائل الوصايا في مسائل الوقت في مسائل التعامل مع الأسرة والأولاد كذلك الضرر الجماعي منفي سواء كان مصدره جماعة أو مصدره فرد فالضرر على المجتمعات أيضا ضرر منفي أكثر كما قلنا إذن ينبني على هذه القاعدة لا ضرر إذن إذا وقع الضرر فالضرر يجب أن يزال فالضرر يجب أن يزال, يجب أن يزال, يجب أن يزال فإذا كان إزالته من ولي الأمر يزيل ولي الأمر إذا كان إزالته من شخص بعينه مثلا في قضية العسرة رب العسرة يزيل الضرر هنا يجب عليه أن يزيل الضرر إذا كان في مسائل القذف وتوابعها مثل المخدرات ونحوها فيزيل ولي الأمر والقاضي والمسؤول عن هذه الأمور وكذلك الناس يتعاونون معهم في هذا الباب إذا الضرر يزال الضرر يزال ولا يعطف على الضر من الناس إنما يعطف على المجتمع بأكمله يعطف على المجتمع بأكمله في قضية إزالة الضرر قد لا يزال الضرر إلا بضرر لكن لا يزال بمثله إنما يزال من لذلك قالوا الضرر لا يزال بمثله وإنما الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأخف الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأخف والله هؤلاء الذين مثلا نشروا الفاحشة أو هؤلاء الذين يعني روجوا المخدرات مثلا أو هؤلاء الذين قتلوا وشردوا قد يكون لا يزال هذا الضرر إلا بضرر يعني بضرر آخر لكن ينبغي أن يكون الضرر آخر أقل فيجب إزالة الضرر ولذلك قال سبحانه وتعالى في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فمع ذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أولي الألباب مخاطبا العقول القصاص معناه أننا نقتص من القاتل فالقاتل ستزهق روحه هذا بالنسبة له ضرر لكن هذا الضرر فيه حياة للمجتمع بأكمله في حياة للمجتمع بأكمله فالضرر يزال ولكن لا يزال بمثله وإنما يزال بالضرر الأخف الضرر يدفع وهكذا فهذا الحديث مثل لنا قاعدة كبيرة حوت قواعد أخرى من ضمنها ما ذكرنا الضرر يزال والضرر يزال لا يزال بمثله وإنما يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأخف وهكذا بقي معنا في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى عدل وبنى هذا الكون على العدالة وأوجب العدالة بين الناس وأوجب العدالة بين الناس فلما ينفى الضرر معنى ذلك هذا مطلب لنفي مطلب لوجود العدل ولإشاعة العدل ولذلك قال سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط والقسط هو العدل ومعنى العدل أن يأخذ, كل، أن يأخذ كل إنسان حقه ومن حقه أن لا يتعدى أحد عليه وأن لا يتعدى على أحد لا يضر أحدا ولا يضره أحد فاذا هذا مما يفيده هذا الحديث كذلك مما يستنبط من هذا الحديث في قضية نفي الضرر أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس إلا بما يطيقون فما فيه ضرر عليهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لو كانت هذه العبادة تؤدي إلى موت الإنسان أو إلى زيادة الضرب به مثلا إنسان مجروح بيده فنقول إلا لا بد أن تغسل اليد بالماء يقول الطبيب يموت نقول لا إذن لا يبنى الحكم الشرعي على هذا الضرر الذي يلحق بالإنسان لذلك مرة من المرات يعني مجموعة من الصحابة خرجوا وواحد منهم أجنب أو بعضهم أجنب وفيهم جروح فاستفتوا واحد قال لا لابد تغتسلوا فاغتسلوا فماتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله فلذلك الله سبحانه وتعالى من تيسيره على هذه الأمة لم يشرع لهم إلا ما يطيقون وإذا أدى هذا الشرع إلى الضرر بإنسان بعينه يدفع الضرر ولا يعمل هذا المشروع إنسان لا يستطيع الصيام إنسان مثلا عند السكر مضطرب مصاب بداء السكري والسكر وهذا المرض مضطرب مرة يرتفع مرة ينخفض يقول الطبيب لا تصوم فلو صام لهلك لمات نقول لا تصوم ويدفع متى ما استطاع الصيام وإن لم يستطع يكفر وانتهى والحمد لله فإذا لا يكلف الله سبحانه وتعالى لم يكلف الله جل وعلا الناس إلا بما يستطيعون وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاء في الحديث إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد الله إلا غلبه فأنت لا لا تأخذ بما هو بالأشد فأغلبك، فت بهذا بهذه الشدة. هذا مما يدل عليه هذا الحديث. لعلنا نقف عند هذا ونستقبل ال الأسئلة سواء من الأخوة أو من الاتصالات. الحسن الله إليكم شيخ صالح وجزاكم الله خيرًا. ولعلي أبدأ بالاتصالات معنا أخونا أحمد من السعودية سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام, السلام, السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ فارح حياك الله وبياك طيب الله يسلم بس اسمع لي شيخ عندي أسئلة لك لو خرجت عني شيئا بسيط ساري الأول من كان يشهد أن لا يلحى الله ومن رسول الله ولكنها أفرض كثيرا فيما صرت من الخوف بذير الله أو التأكد أليكوني شيخ ساري هو خارج من الملة أو كافر أريد الحكم جزاك الله خير واضح شيء سؤال. طيب سؤال آخر السؤال آخر لو أخذنا مثلا فعل العبادة أو الطاعة لأجل أن تحسن نية لفعلها أو تأتيها نية صادقة فعل عليه شيء أو يفعل الطاعة على ما من نية أحذرك أن تجروحها والله إزاك خير الشيء. وإياك إن شاء الله طيب الأخت عبير من السعودية السلام عليكم ورحمة الله الأخت عبير تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله. الله لو سمحت ذكر الشيخ الحديث الواحد والثلاثين قال اذهب في الدنيا يحبك الله ما هي علامات حب الله لعبده هذا سؤال. طيب السؤال الثاني في الدرس السابق تكلم عن ركعتين ضحى فلو كان ركعتين ضحى هل تدخل في صلاة الرواتف نافلة طيب سؤال آخر شكرا, شكرا لك طيب أم عاصم من السعودية السلام عليكم ورحمة الله أم عاصم تفضلي ألو تفضلي لو سمحت أنا ماني أم عاصم أنا الاختبير اللي قبل شوي طيب تفضلي السؤال الأول عندي سؤالين السؤال الأول بالنسبة لقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تفسقكم طيب هل يجوز الاستشهاد بهذه الآية في الأمور الحياتية العادية التي لا دخل لها بالعقيدة لأني أذكر مرة سألنا أحد المشرفات عندنا في الكلية عن قضية الغياب والحضور، ردت وقالت لا تسألوا عن أشياء أن تدركون تسوكم، فما حكم هذا يا شيخ؟ السؤال الثاني ذكرت يا شيخ بأن من الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. طيب إذا كان الأمر على العكس، إذا كنت أنا محتاج إلى شيء ما ولكن أحدثت أنا أقدم غيري ليحصل عليه من باب محبة الخير الناس. مع العلم أني محتاجة إليه أيش أيش هذا آه يعني, آه يعني آه أني ضررت نفسي لو اختبئ لو تكرمت يا السؤال الثاني فقط السؤال الثاني ذكر الشيخ بأن من الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به طيب. إذا كان الأمر على العكس من هذا بأن أكون أنا محتاجة إلى شيء ما ولكن أحدث أن أقدم غيري ليحصل على هذا الشيء من باب محبة الخير للناس مع العلم أني محتاجة إليه فهل هذا يعني أني ضررت نفسي في هذه الحالة طيب تسمية بإذن الله معنا الأخت مشرق السلام عليكم ورحمة الله مشرق مرضي ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله لو سمحتي شيخ ممكن ادخل مداخلة بسيطة تفضلي في طبعا في محبة الله سبحانه وتعالى المؤمن المتقى العامل بالطاعات محبوب عند الله سبحانه وتعالى فهو من أوليائه الذين يدافع عنهم والمؤمن يسعى منين محبة الله سبحانه وتعالى ومن أسباب ذلك العمل بالفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده والإكتار من عمل النوافل التي شرع الله سبحانه لعباده ودعاء الله عز وجل والتعلق به في جميع الأحوال ومن علامات محبة الله تعالى لعبده واحد قربة من الله تعالى اثنين نصرة الله تعالى له على من عاد ثلاثة استجاب دعائه وسؤاله أربعة يعادة الله له وحماية من الشرور ومن محبة الله تعالى مشروق عفواً, عفوا لضيق الوقت لو تكرمتي بس يعني يعني أشكر لك مداخلتك في كل حلقة لكن حبذا لو نخصصها للأسئلة فقط وجزاك الله خيرا طيب معنا الأخ زياد من تونس السلام عليكم ورحمة الله أخي زياد تفضل الله بركاته حياة الله سلام تحية لكم أخي معمر وإلى الحاضرين معكم في الاستوديو، وأخص بأذي التحية شيخنا وعالمنا الجليل أعز الله الإسلام به وأعزه بالإسلام محمد. عندي سؤالان لو سنحتم. تفضل. السؤال الأول هناك من الناس من يتساهل في الفرائض والمحرمات وفي المقابل يتشدد في السنن والمكروهات. فما ترجيه فضيلة الشيخ لهؤلاء السؤال الثاني هناك من يقسم الزهد إلى أنواع فنجد مثلا من زهد الفرض وزهد فضيلة فما موقف فضيلة الشيخ من هذا التقصيد وبارك الله فيك وفيك أخي زياد وأشكر اتصالك طيب معنا أخونا تركي السلام عليكم أخي تركي تفضل ألو؟ نعم رمالي. تفضل السلام ورحمة الله حياك الله تفضل ألو ألو. أيو أنا نسمعك أخي تركي تفضل سؤالك أخي تركي طيب. طيب لعلنا يا شيخ نعود إلى الأسئلة. طيب تفضل يا شيخ الأخ أحمد يسأل في البداية عن إنسان يشهد الله أن لا إله إلا الله ويرتكب بعض المعاصي أنا أعيد الأسئلة حسب فهمي سينا. لأن الجواب حسب ما أفهم سينا. لأن أحيانا الصوت يجعلني أفهم فهم غير اللي أراده السائل فأنا أعيد السؤال والجواب يكون على ما فهمته من أسئلة السائل سينا. الأخ أحمد يسأل عن إنسان يشهد الله أن لا إله إلا الله ويرتكب ويتساهل في بعض المعاصي هل هو خارج من الملة أو لا لا هذه دام يشهد لا إله إلا الله وعمل بمقتضى لا إله إلا الله ف يعني عمل مع الاعتقاد بلا إله إلا الله ومع الشهادة باللسان عمل بالمقتضى أتى بالصلاة أتى بالصيام ولو عمل بعض المعاصفة وفي دائرة الإسلام ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء عفعا وإن شاء عذبه وإن كان مستحقا للعقاب مرتكب الكبير هو مستحق للعقاب عند الله سبحانه وتعالى لكن هل سيعاقبه الله هذا الأمر إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه بقدر معصيته وإن شاء عفعا لكنه على خطر شديد المهم أنه ليس خارجا من الملة مادم يشهد أن لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها قال السؤال الثاني إنسان يفعل الطاعات وأحيانا تكون النية مشروكة هذا سبق معنا لكن نلخصه بالآتي أن الإنسان حال عمل الطاعات إما أن يكون أصل النية لله سبحانه وتعالى فهذا إن شاء الله لا يؤثر ولو عرضت نية النية الأخرى في الداخل لكن إذا كان أصل النية مشروكة فالله سبحانه وتعالى يبطل هذا العمل ولا يقبله فمن عمل أو من عزم على طاعه فليتمها ولا يؤثر فيه أحوال الناس لا بمدح أو قدح إحدى الأخوات تسأل ما علامة حب الله, حب الله لعبده آه من آه أطاع الله سبحانه وتعالى فأتى بالمعتقد الصحيح تجاه الله سبحانه وتعالى وأدى الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وقام بشيء من النوافل وشيء من المستحبات فهذا توفيقه لهذه الطاع علامة حب الله له كذلك إذا من علامة التوفيق ذكرت إحدى الأخوات قربه ونصره واستجابة دعائه وحمايته هذه نعم قد تكون علامات لكن تنزيل هذه الأشياء على واقع الناس هذا يعني يحتاج إلى دقة بحيث ما يأتي إنسان يقول والله أنا دعوت دعوت دعوت فلم يستجاب لي يعني إن الله لم يحبني لا إنما الاستجابة حاصلة اليوم أو غدا أو يدفع عن الشر بالمثل أو تؤجل للإنسان في الآخرة وهي أعظم إذن العلامة الكبرى لحب الله لعبده توفيقه لطاعته فإذا وفق العبد لطاعة الله عز وجل ثم بقدر ما ينال من النوافل يحبه الله كما في الحديث القدسي ماذا من يذكره ها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث إذن أكبر علامة أن الإنسان يأتي بالفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه تقول ركعة يضحى هل هي من الرواتب؟ لا ليست من الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها فيعملها حتى تقول عائشة أنه لا يكاد يتركها ويتركها تقول حتى أني أظن أنه لن يعملها فالضحى تعمل مرة وتترك مرة فليست من الرواتب لكن لها فضل سماها الله سبحانه وتعالى صلاة إيش الأوابين أحسن الله إليكم شيخ فالح لعلي أنتقل للأخوة على الموقع ثم نعود للإقتصالات بإذن الله نعم. أخونا ابن الإسلام من الكويت يا شيخ يقول فهمت من شرح فضيلتكم للحديث أن الصغائرات تكفرها الأعمال الصالحة وإن لمتم منها فهل فهمي صحيح وهل معنى ذلك أن استغبارنا وتوبتنا من ذنوب لا نذكرها يجزئ في محو الصغائر الصغائر يكفرها أمور كثيرة منها الأعمال الصالحة مثل ما ذكرنا لا. ومنها التوبة التوبة تكفر الأعمال الصالحة ومنها الاستغفار المستمر يكفر الصغائر لا. الأعمال الصغير عفوا ومنها المصاعب وووالأمراض التي تأتي على أيضا تكفر هذه الصغائر فالاعمال الصالحة هي واحد من المكفرات التي تكفر الصغير وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة نعم. أحسن الله إليكم لعل أيضا أتيح المجال للإخوة ولتكون البداء باليمين فضل الشيخ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نعود الحديث السابق ذكرتم الدنيا وملذاتها وشهواتها فإذا كان, فإذا كان الإنسان نفسه طبيعة نفسه ميالة إلى الشهوات والملذات الدنيا ومقرهات الدنيا فهل هذا من ضعف الوازع الديني وإذا كان كذلك فما علاجها ذلك والنفس كل نفس ميالة لشهواتها كل نفس ميالة ولذلك سميت شهوة وسميت ملذة لأن النفس تشتهيها وتستلذ بها والواجبات والحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى يتوقف النفس عن الاسترسال فإذا كان لا شك ما يسمى بالوازع الديني أو الإيمان الذي في الإنسان قويا حجز الإنسان ولذا قلنا في حديث سابق أن من أهم الأمور أن الإنسان يقوي إرادة إرادة نفسه للأشياء الإيجابية أيا كانت فالنفس كالعجينة تمدها تمتد تضغطها تنضغط تأخذها بالحزم تمشي معك تسترسل بالشهوات تسترسل معك لذلك أمر الإنسان بالمدافع مع الشيطان بهذا التمديد مع النفس فلا شك أن الإيمان عامل من العوامل أو اللي يسمى الوازع الديني عامل من العوامل القوية ل عدم الاسترسال مع الدنيا وشهواتها وهناك عوامل أخرى لكن أهم عامل هو هذا العامل أحسن لا. الله إليكم الشيخ فالح نأخذ سؤال من وجه المقابلة أحسن الله إليكم فضلت الشيخ فضلت الشيخ لو أتى شخص وقال أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم بعض المحرمات باسمها مثل التدخين والمخدرات ما رد عليه؟ هذه مثل ما شرنا إشارة سريعة أننا نستنبط قاعدة مثل أما حرم الله الخمر حرمه لماذا للعلة الموجودة فيه وميّنها الله سبحانه وتعالى وهي الإسكار نعم. وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أدى إلى هذا الإسكار أو ما يحوم حوله مما تنطبق عليه علة الإسكار مثلا المخدرات تنطبق علة الإسكار أو لا تنطبق بحيث أن تطغى على العقل تطغى على تصرفات الإنسان فإذا حرمت من هذا الجانب لعلة الإسكار الموجودة كذلك مثل الدخان وشابها لأنه مفتر وأيضا وم... و... و... لأنه مضر بهذا الإنسان وبخاصة في مثل هذا الوقت الذي يعني لما كشف الطب الحديث الأضرار الكبرى له مثل قضية سرطان الرئى سرطان الحلق البلع... سرطان المجرى الهوائي ومجرى التنفس فإذا وهذا ثبت طبيا وأن أعمار المدخنين أقل من أعمار غير المدخنين كل هذا يدل على تحريم هذا الشيء إذن المحرمات حرمت لعله ننظر لعلة هل هي تنطبق على هذا الشيء أو لا تنطبق نعم طيب يا شيخ لا لن نعود إلى الاتصالات الاتصالات وقفنا على السؤال الذي يقول الله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن شيئا تبدأ لكم تسوءكم هل يجوز تطبيق هذا على أمور الحياة مثل اللي عن الغياب والحضور لا تسألوا عن أشياء لا, لا ينبغي تطبيق الاستشهاد في الآيات في غير مواضعها مثل يعني كثير ما يستشهد الناس في بعض الآيات مثل هذا لا ينبغي لكن يؤتى بالمعنى بحيث لا تسألوا عن هذه الأمور قد تضركم وأتركوا الأمور على ظواهرها المهم لا يجوز الاستشهاد بالآيات في غير مواضعها السؤال الذي بعد تقول أنا محتاجة والحديث نفي الضرر عن الغير لكي أنتفع أنا لو كان بالعكس أنا أضر نفسي لكي ينتفع غيري هذا هو الإيثار هذا هو الإيثار أوثر مصلحة الآخر على مصلحتي والله إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى وصل إلى درجة عليا من الإيمان كما وصل الأنصار رضي الله عنهم في تعاملهم مع المهاجرين ونوه الله سبحانه وتعالى بذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني لو كان فيهم جوع والخصاصة شد الجوع ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم فإذا الإنسان ترك ما ينفعه من أجل منفعة غيره وقد يضر نفسه أو يضر نفسه فهذا مرحلة عليا من مراحل الإيمان نسأل الله أن يبلغنا إياه السؤال آخر محبة مداخلة من الأخت أم شروق تشكر عليها مداخلة جيدة وجميلة بارك الله فيها الأخ زياد من, من تونس وكثيرا ما يداخل وينبع على نقاط مهمة بارك الله فيه قال من يتساهل في الفرائض ويتشدد في المستحبات والمكروهات هذا مفهوم خاطئ هذا مفهوم خاطئ فتجده مرتكب للمحرمات أحيانا ومتساهل في الواجبات ويحاول تطبيق السنن أو يجتنب بعض المشتبهات هذا لو عكس لكان هو الوضع الصحيح هو الوضع الصحيح لكن نسأل الله أن يثيبه على تمسكه بالسنن ونسأل الله أن يدلنا وإياه على الخير بأن نعمل بالفرائض ونجعلها أولا لأن الله لم يفرضها إلا لأنه يحبها أكثر من غيرها كذلك الأمر الثاني في قضية تقسيم الزود زود فرض زود فضيلة الكلام في الزود كلام كثير لم نتطرق إليه واتينا بالزبدة هذه مصطلحات هذه مصطلحات إذا فهم المصطلح فلا مشاحة في المصطلح هم يقصدون بزهد فرض يعني في الأشياء التي لا يجوز التعدي يعني عليها بأن أقف عند المفروض وزهد فضيلة أن أكون أتعدى أترك كثير من المستحبات وكثير من المباحات ويكون زهد فضيلة إذا طبق هذا المصطلح على ما هو الصحيح فلا بأس أما إذا تعدى فلا نعم. أحسن الله عليكم شيخ فالح ولعلي أعود إلى على الموقع أختنا اسماء من مصر تقول رزقني الله بابنتي من ذوي الحاجات الخاصة الحمد لله قد رضيت بقضاء الله فيها ولكن أحيانا أقول لنفسي لماذا لم يجعلها ربي سوية وهي وحيدتي فهل آثم على هذه الأفكار أولا يعني حمدت الله سبحانه وتعالى هذا الموقف الصحيح على ما يصاب في المسلم بأن يحمد الله و لأن هذا من الابتلاءات وإذا رضي الإنسان بقضاء الله وقدره فهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب ولا يعرف الخير ربما لو كانت هذه البنت أو أو غيرها لو كانت سوية لعملت من المشكلات ما عملت لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعلها من ذوي الاحتياجات فهي أخف الضررين ربما أيضا لو كانت ميتة لكان الضرر أشد قد يخطر في النفس خطرات هذه الخطرات التي تمر مثل ما ذكرت العقد نرجو أنها لا تضر لأن الله يعني عفا عن هذه الأم ما حدثت به أنفسها لكن لا تتكلم فيه لا تكون هي يعني هي محل التفكير محل النظر هنا إذن يكون هذا اعتراض عملي على قضاء على قضاء الله وقدره صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياه الصبر والاحتساب اللهم لله مين الشيخ أخونا عبد القادر من بريطانيا الشيخ يقول هل عدم الذهاب إلى صلاة الجماعة لما إذا كان هناك مطر هل هو مبني على الضرر أو لأنه يقصد الشيخ من إزالة الضرر نعم المطر أنواع طبعا إذا كان المطر يضر بالإنسان قد يكون في يعني مثلا رائحة مرض فلو تعرض للمطر زاد المرض فهذا نوع من الضرر لكن لمجرد المطر لا ليس فيه ضرر لكن الله سبحانه وتعالى شرع جمع صلاة الظهر، جمع صلاة المغرب والعشاء إذا كان في المرض، في المطر، أما الظهر والعصر فاختلف فيها أهل العلم والراجح أنه إذا يعني العلة هنا في الوجود هذا المطر أدى إلى ضرر كما سماه الأخ فلا بأس أيضا بالجمع عند الحاجة إليه. أحسن الله إليكم الأخت من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث العهد بالإسلام تقول أليس من الواجب أن يسأل لأنه لا علم عنده أبدا فقد يكون اعتاد على أكل ماكلات محرمة كالخنزير مثلا فهل هذا يكون لمن لديه علم في الأساسيات عليه أن لا يسأل عن المسكوت عنه لا هذا ليس مسكوتا عنه يعني الـ الـ الإنسان الجاهل أيا كان سواء قريب العهد في الإسلام أو بعيد العهد أو ولد في مجتمع مسلم عليه أن يسأل علي أن يسأل عما وهذا سبق تحدثنا فيه ولذلك لم نركز عليه هنا كثيرا أن يسأل يجب على الإنسان أن يسأل عما أشكل عليه التشريع الآن استقر التشريع الآن استقر فيسأل عما أشكل عليه لكن من هي عنه الآن الأسئلة التكلف أسئلة الاختبار أختبر هذا الإنسان ما عنده من العلم ماذا لديه من كذا فهذا هو المنهي عنه أو التكلف أو لأبين أنني والله عالم لما يتحدث فلان من الناس في مسألة لأبين أن عالم في هذه المسألة أسأل عن مسألة دقيقة لكن السؤال عما يزيل الإشكال في ذهن الإنسان من الأمور الشرعية يجب السؤال يجب السؤال ومن المعلوم أنه في هذا الدين هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني لا يعفى أحد من الجهل فيها وجوب الصلاة وجوب الزكاة لمن عنده مال وجوب الصيام هذا لا أحد يعذر فيه من يجب أن يسأل المحرمات الكبرى الزنا الخمر السرقة هذه محرمات كبرى لا يجوز يعني عدم السؤال عنها فالإنسان الجاهل أيًا كان يجب أن يسأل عما يوضح له أمر دينه أحسن الله عليكم شيخ فالح بقي معنا دقيقة واحدة لعلنا نختم بهذا السؤال شيخ من لخت فاطمة من الإمارات تقول هل محبة الناس للمشاهير تدل على محبة الله لهم برغم معاصيهم لا ذا قلنا ولذا قلنا محبة الصالحين ليست محبة يعني عامة الناس ولذلك كثير من المشاهير كفار وكثير من المشاهير فسقة وكثير من المشاهير مشاهير في أمور ليست طاعة إنما ال ال المحبة المقصودة هنا قلنا ت يعني محبة الصالحين هؤلاء المشاهير الذين يعني والمقصود بالمشاهير هنا من الفسقة أو من الكفرة لا يحبهم الصالحون فلا يندرج فلا يندرجوا تحت هذه ال المحبة المحمودة. نعم أحسن الله إليكم شيخ فالح ولعلنا نختم بهذه الإجابة الموافقة فجزاكم الله خيرا.